فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَأَنَّهُمْ إِلَيَّ يَئُونُ قَالُوا مَنْ فَأ يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعله شَأْدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَنَّاتِنَا يَا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى قالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هذا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا نَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ قُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ بِغَيْرِ مَن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا أَرِقُوا وَانصُرُوا آلَ عَتَكُم فاعلين قل نا أَغْدُو بِكَيدًا فَجَعَلْنَا أُمُورَ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَعَدَّ و الى الارض التي باركنا فيها لالعالمين وهو هبنا له اسقايا جاءنا <laughs>